فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ اِفْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ وَعَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَاصِيلًا قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَقَالُوا مَا لِهَا ذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٍ فَيَكُونَ مَعْهُ نَذِيرًا أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ 117. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا 118. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا 119. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا 124. جنات, جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا 125. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا 126. إذا رأتهم من مكان بعيد ومن دعونا لك صبرا لا تدع اليوم ثبورا لا تدع اليوم صبرا واحدا ودع صبرا كثيرا قل اذالك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما نشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسيرا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 17. إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا